فلا ها وقد خفض رأسه توابع لربه عز وجل. المقول هو أحقر من لعطف البشرية عليه والسلام أهل لذلك. لو لعنه لذلك لما عقاه الله ذلك. الله تعالى كمله وجعله هو كمل مقام العبودية والرسالة. فقوله أحقر من لعطف كيف أحقر كيف حقره؟ وقد أعزه الله قلوا أحقى من يعطى بشرية وادمي هذا كلام سيء نعم يسأل ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام عرف أن عبد الله بن أبي منافق فلماذا لم يقتله ولماذا لم يظهر أصحابه على أسماء المنافقين ضيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال لألا يتحدث الناس من محمد أن يقتلوا أصحابه تركهم لألا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لأن لا, يعرفه. لا. لم يعرف من اليهود والنصارى وغيرهم يرون أن عبد الله بن أصحابه من الصحابة فإذا قتله النبي صلى س- من, من عبد الله بن أبي وغيره يظهرون أنفسهم أنهم لمسلمين ويعط mascنون من الصحابة فإذا قتلو تحدث الناس الذين لا يعلمون بأن محمد يقتل الأصحابة فكان في هذا تنثير عن الإسلام نعم وما الأسماء كون لا يوصف هناك أسماء, أسماء أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهناك وهناك منافقين لا علمهم بعاني ليس كل منافقين يعلمهم واللي قال قال سبحانه ومن من حولكم من العرب منافقون ومن أهل مادية مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم إذا في بعض المنافقين لا يعلمهم من النبي صنع. وفي بعضهم تعلمهم الله علمهم الله ولا تعرفنهم في لحن القول نعم يقول السائل هل يفرق بين عوام من حسب الذين في قلوبهم مرضا ليخد الله ظالم ولو نشاء لأريناكم فلا عرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. وفي لآية الأخرى قال تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم فبعضهم يعلمهم بعضهم لا يعلمهم نعم يقول هل يفرق بين عوام الصوفية والخوارج والشيعة وبناء بعض بعضهم فرق بينهم وآخرهم من أهلهم حكمة العامه حكمه حكمه هيدي الذين تبعوا لهم لان الله تعالى جعل عوام الكفار والمسبعين وجعل التابعين حكمه حكم التابعين وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرنا فضلونا السبيل فاذنوا قال تلاهم لا يقرهم فما كان لك علينا من فضل فاذقوا العذاب قال فصوم قال اصفراهم لله ربنا هؤلاء يضلون فاعذبهم بعدما ضلوا منا قال الله لكل ضال من التابعين والمسبعين إذ تبرع الذين اتسبعوا من الذين اتسبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ثم قال بعد ذلك يريهم الله وأمانهم حسرة عليهم التابعين والمتبعين حكم واحد العوام والسادة والتابعين ناط يخبر عن نفسه فيقول لقد بلغت من العقوق لوالدي أيام حياته شيئا كثيرا حتى أنني لعمته في الصغر وقد مات والدي رحمه الله وأنا الآن نادم على ذلك فمن المخرج من ذلك مع العلم لأني تعيش في حياتي وتزداد تعاستي كلما تذكرت ذلك هذه عقوبة عقوبة معجلة هذه عقوبة قطعات الرحمة لكن عليك تاب الله عليك وعليك مع ذلك تدعو لوالديك تستغفر لهم بظهر الغير تكفر من الدعاء لهما ليل نهار وتصدق عنهما وتحج عنهما وتعتمد عنهما كل هذا يفعهم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله هل بقي من بر أبوي يشير أبرهما بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما هذه كلها من الحقوق الدعاء وإنفاذ الوصية والعهد وإكرام صديقهما والصدق والحج والعمر كل هذا ينفعهم نعم يقول السائل ما المقصود بقوله جل وعلا كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون هل هم الكفار فقط أم يشمل المنافقين ومتى يحجبون عن الله تبارك وتعالى نعم هذا كفر جميع الكفار كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون هذا هذه الكفار جميع كل الكفار محجوبون عن الله والمؤمنون يرون ربهم في وقيع يرونهم في في موقف القيامة ويرونه في بعد الزق مزنا واما الكفار فقد اختلف العلماء في رؤيةهم لربهم في الموقف فمن العلماء قال انهم يرون يرون هذا الموقف جميعا وابنهم الكافرون ثم يحتج عن الكفر وقيل لا يراه الا المؤمنون فقط وقيل لا يراه الا المؤمنون والمنافقون لأن المنافقين مع المؤمنين في الدنيا يقول ثلاثة لأهل العلم. ويقولنا إن رؤية الكفار من قال إن المؤمنين عند كفار رؤن الله مقل تلام قال لا سيفهم هذه الرؤية بل هي تكون عذاب لهم. كالسارق الذي سابة مثلا أمام الأمير أو أمام الملك يوبخه ثم ثم بعد ذلك عاقه من هذا زيادة عقوبة الله. نعم. يقول السائل. ما قال السدال بهذه الآية على أن جميع السفر محبوب على الله فقال لا يراه إلا مؤمن. كلا إنهم عن ربهم والضميل الكفرة بجمع أصناه يومئذ يعني من قيامة محجوبون نعم يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم وبين ما استقر من نصوص الشريعة عند أهل السنة من أن أهل الكبائر تحت المشيئة إن شاء غفر الله لهم وإن شاء أدخلهم النار لا لا منافات بينهم لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا ما بلعيد عند أهل السنة باب الوعيد باب الوعيد قد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذ في المشيئة، ومن البعيد ينفذ في في بعضهم يعني هو قاطع ورحب في المشيئات الله إن شاء الله رفر له ولا خجله وإن شاء عذبه فلا يدخل فلا يدخل جنة مع الأولي ويعد له ثم يدخل جنة بعد ذلك إذا لم لم يكن عنده كفر الأكبر أو نفاق الأكبر أو شفه نعم. سائلة تقول أنا امرأة متزوجة ولدي أولاد وزوجي هداه الله ينام طيلة اليوم ولا يصلي أحيانا كثيرة الصلوات إلا جمعا ك... كي... فيصلي الظهر مع العصر والفجر مع الظهر ومع العصر وهكذا هذا ديدنه علما بأنه يتكاسل حتى عن أغراض كثيرة نحتاجها للبيت في فترة نومه وبعد استيقاظه فما حكم ذلك أغراض البيت سهلة لكن المصيبة الصلاة المصيبة الصلاة كيف يجبع الفجر مع الظهر لا فجر ما تجمع مع الظهر لا المسافر ولا المريض ولا غيره يجبع الظهر والعصر والمغرب والأشياء هذا نسأل الله العافية هذا يخشى عليه من الردة والكفر بعض العلماء يرى أن هذه الردة هي تتعمد يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها يكون ردة وكفر وغيره بالله الواجب على هذا المرأة كان صح هذا الرجل كان نصيحة فإن لم يقبل تذهب إلى أهلها وتتفق ولا يجب البقاء عندها على هذه الحال هذا قريب من كل شر ولا بالله صلي الفجر مع الظهر والعصر صلاة الصلاة نعود بالله راح بعض العلماء يرى كفرها بالله على خصائصها وقتها وقال خرون إنها إنها جريمة العظيم عظم جريمة الزاني والسارق والشرب بالخمر والعاقل لوالديه وقاطع الرحم المقصود أن على المرأة هذه تذهب لأهلها وتترك هذا الرجل حتى يسوي الله ولا تبقى عنده نعم تكرر هذا السؤال وهذا الاستشكال في صيغ متعددة يقول إذا زنا رجل بامرأة وأرادوا تزويجها إياه قبل توبتهما فهل نقول بجواز ذلك لأن الله تعالى يقول الزاني لا ينصح إلا زانية فهم لم يتوبا فيصح زواجهما ما حكم ذلك أنا أجبت على هذا أقول أجبت على هذا في أثناء الكلمة فلا حاجة إلى فلا حاجة إلى لعاقه وكررت هذا في أثناء الدرس قلت إن هذا لا يجوز لا يجل تزوج وهي زانية وهذا الولد من السفاح لقيض يفرق بينهما ويقام الحد على الرجل على المرأة يجد أدمية جلدة ويغرب عام والمرأة سجد أدمية جلدة وتغضب وإن كانت متزوجة ترجم الحجرة حتى تموت وإذا صحت التوبة بعد ذلك وظهرت توبتها وإصلاحها تزوج وهو إذا صحت توبته يزوج منها أو من غيرها نعم أما أن تزوج تزوجوا على زناها العود بالهذا منكر ممكن عظيم نعم السؤال الأخير يقول أرجو الدعاء المجاهدين والإخوان الأسرى في كل مكان نسأل الله نسأل الله المجاهدين عزهم وليهم ينصرهم وعيدهم وأن يرحم ضعفهم ويركضهم ويربط على قلوبهم ويوحد صفوفهم وكلمتهم نسأل الله أن يقيم على الجهاد وأن يقوم على الشرك والفساد والرذى والزغ والعناد نسأل سبحانه وتعالى أن يوفق المجاهدين في كل مكان لما يحب ويرضى وأن يجمع كلمتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يوحد صفوفهم وأن يجمع كلمتهم وأن يرحم ضعفهم وأن يجبر كسرهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يخذل عداء, عداء المجاهدين وعداء الإسلام في كل مكان وأن يقرف الرعب في قلوبهم وأن يفرق كلمتهم وأن يمزقهم كل ممزق ويجعلهم غنيمة المسلمين إن هو لذلك القادر عليه صلى الله وسلم وبارك على الله وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد فقال الإمام شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله تعالى وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج. وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود وأيضا فقد قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفرق بين هذا وهذا فهذه ثلاثة مواضع في القرآن مواضع فهذه ثلاثة مواضع في القرآن, مواضع في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أشمعين أما بعد كان المؤلف رحمه الله يبين أن الله تعالى في كتابه العظيم في ثلاثة مواضع فرق بين الإيمان والإسلام الموضع الأول في سورة الحجرات قال تعالى قالت الأعراب آمنن كل لم ولكن كل أسلم فرق بين الإيمان والإسلام أثبت لهم الإيمان أثبت لهم الإسلام ونفعا الموضع الثاني في سورة الذارية يقول تعالى فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من أبو الموضع الثالث في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين فهذه ثلاث مواضع في القرآن الكريم وكذلك أيضا جاء في السنة سيدك المؤلد رحمه الله حيث سعد ابن أبي وقاص آه. الذي رواه الشيخان وغيرهما أنه لما وصفه سعد بالإيمان قال أو مسلم فرق بين الإيمان وإسلام نعم وأيضا فقد ثبثت الصحيحين عن سعد بن ابї وقاص رضي الله عنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يُعْطِ رجلا فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال أو مسلم قالت ما غلبني ما أجدو فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن فقال أو مسلم مرتين أو ثلاثا وذكر في سمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم خشية أن يكبهم الله في النار على مناقيرهم قال الزهري رحمه الله فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العلم كالعمل والإيمان العمل كالعلم خطأ خطأ لا تبعي على العمل فأجاب سعد بجوابين، أحدهما أن هذا الحديث وحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطى رسول الله رجالا ولم يعطي رجلا، يعطين عطاهم من الغنائم يتألفوا على الإسلام، يتألفوا على الإسلام. فاعطى رجال وترك رجال. يعطيهم يتألفوا على الإسلام لا يعطي الهوى الشهولاء، لكن يعطي وعفى إيمان حتى تقوى إيمانه، حتى لا يرتزق، يعطيهم المال حتى تقوى إيمانه. وأقوى والإيمان لا يعطيه يسلهم إلى إيمان فعطاه عليه الصلاة والسلام لله فليس على الهواء فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجاله وثرك رجلا قال السعد هو أعجبهم لي أرى إنه مؤمن كيف يفرك الرسول ما يعطيه ما يدري ما فيه يظن أنه يعطيهم لمن كان قوي الإيمان يعطيه ومن كان رضي الإيمان لا يعطيه فقال يا رسول الله ما لك هو الله لا فقال أو مسلم ما بقدر التكيمان فسكت ساء يقول ثم غلبني ما أجده أعرف الرجل قطير رسل مالك عن فلان فوالله إني إلى رحمه فقال أو مسلم مرة ثانية ثم ساء فسكت ساء ثم غلبه ما أجده فقال فقال مرة ثالثة يا رسول الله مالك عن فلان ما معطيه فوالله إني إلى رحمه فقال أو مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لك أفتى من إني أعطي رجالا وأدعو رجالا أعطي رجالا وأدعو رجالاً يعني أعطيه سلة معلسه. أعطي رجالا وغيرهم حبوا إليه من أعطيتهم. خشيت أن كبه الله في النار على وجهه يعني خشيت أن رسد. ضعيف الإيمان إذا ما أعطي رسد. كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حق بين أصحابه خير وطبع النبي وانصرت بثني انقلب على وجهه رسد خسر الدنيا والآخرة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقتال بالشعلة. سأقول قتال قتال نسعت إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إليه منه خشيت أن يغضب الله في النار على وجهني خشيت أن أفسد وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي رجالا لما في قلوبهم من الثعلب والجزع وأكثره ق أقواما لما في قلوبهم من الخير منهم فلان وفلان فقال من استثناه ما أحب أن لي بكلمة رسول الله الدنيا وما فيها استثنى منهم فالنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والشاهد الآن من الحديث أن النبي صلى أثبت له الإسلام ونفعه الإمام أما قول الزهري فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإمام العمل هذا سبق في مسمى الإسلام قلنا فيها تقوى القول الأول الزهري وجماعة أن الإسلام هو كلمة أن نقم الشارفين والإيمان هو العمل للأعمال وقال بهذا غير الزهري جماعة لكن الزهري إمام وليس مقصوده الإمام الزهري رحمه الله أن أن الأعمال لا في مسمى الإيمان لا فالمقصود أن الكافر إذا نطق بالشارفين تميز عن اليهودي والنصراني وحكم له بالإسلام وإلا فالعمل الآخر هو مسمى الإسلام سبقا قلنا أن المسمى الإسلام في ثافة أقوال أو أربعة أقوال هذا القول الأول أن الإسلام هو كلمة والإيمان والإيمان العمل. والثاني أن الإسلام والإيمان مترادفاء فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام والثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان والإيمان الباطرة والرابع القوت الصحيح الراجح أنها تختلف دلالة الإسلام والإيمان بالتجربة والاقتراب إذا قلنا الإسلام بالإيمان صلى لكل من واحد من هو معه. صل الإسلام الأعمال الظاهرة واللي من الأعمال الباطنة كما في حديث بري. وإذا أُطلق الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا دخل أُطلق الإمام واحدة دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. هل يأكّال؟ نعم. فاجاب سعدا بجوابين أحدهما أن هذا الذي شهد شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. هذا الجواب الأول. أجاب النبي أبو سعد هذا الذي شئت له بالإيمان قد يكون مسلم ما وصل إلى درجة الإيمان ما وصل ولهذا قال مالك عفرا أنفع الله إن لورا مفقولا أو مسلمة ما وصل إلى درجة الإسلام لأن المسلم هو الذي عنده تقصير في بعض الواجبات ومؤمن واحد لكن تقصير بعض الواجبات أو فعل أو يفعل بعض المحرمات فإذا أدى الواجب وصرف المحرمات صار اسمه مؤمن صار مؤمن بياضلا وإن كان المسلم لابد له من بالإيمان الصحيح والإسلامة لا بد أن ينصفه، لكن ما يطرق عليه اسم الإيمان إذا كان عاصي ولا يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. فإذا أدى الواجبات ترك المحرمات صار يسمى مؤمن بإطلاق. فهذا الجواب الأول. قال أن هذا الذي شكله بالإيمان قد يكون مسلم لكن ما وصل إلى درجة الإيمان بتفصيله بعض الواجبات أو تركت أو أو تركت لبعض أو بعض المحرمات فهو يطرق عليه الإسلام ولا يطرق عليه نعم. الثاني إنسان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لألا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه فيكبه, وهذا فيكبه الله فيكبه الله في النار على وجهه وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم هذا جواب الثاني أنه لو سلمنا أنه مؤمن كما تقول يا سعد فأنا أعطي أعطي المال لمن كان أضعه من إيمان حتى يتقوى إيمانه أما هو, هو قوي الإيمان فلا أعطيه أتركه لإيمانه أما ضعيف الإيمان هو الذي يعطيه حتى لا يرسد عن دينه لأن لا يحمله الكرمان على بذنه والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الموضع الثلاثة من الشرق القرآن الكريم التفريق بين الإيمان والإسلام قل لم تمنوا ولكن قلوا أسفن في صورة الحجران في سورة الداريات رافض لما كان من في عرضه من المسلمين. في سورة الأحزاب إن المسلمين و المسلمين, المسلمين, المسلمين, المسلمين, المسلمين. في حديث سعد المتفق عليه مالك عرفناه فوالله إني لا رهوم قال أمسلم. هذا التفريق بين الإيمان والإسلام اختلف العلماء فيه على قولين مولى سأذكرها الآن يذكر عدلك في القول القول الأول أن هؤلاء الذين نارم. أثبتت النصوص لهم الإسلام ونفع عنه الإيمان منافقون والمراد بالإسلام الإسلام في الرحل. وهذا قول الإمام وهذا ذهب إليه طائفة من السنة وبعض أهل الكلام من البدع كما فاضي وعلى رأسي الإمام والبخاري يقول هؤلاء الذين أثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان منافقون المراد الإسلام الإسلام في الله القول الثاني قول الجمهور جوار جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الشيخ نسامة كنديا أنهم ليسوا منافقين ولكنهم وعفاء الإيمان أثبت لهم الإسلام أثبت لهم الإسلام ورفعهم الإيمان لأن الإيمان المطلق لا بد في مناداة الواجبات وترك المحرمات وهؤلاء ما وصلوا لهذه الترذح لتقصيرهم في بعض الواجبات أو فعلهم بعض المحرمات فيطلق عليهم الإسلام وينفع عنه الإيمان هذا قوادان مشهوران لأهل العلم المؤلف رحمه الله لما شهد السنة سيذكر القولين ويذكر عبداً حاولاً وحاولاً ويرجح في النهاية يصل إلى أن إلى أن كل جمهور السلف والخلف أن جو عطاء الإيمان هذا هو أصح أصل القولين وإن كان القول الأول قال به الإمام البخاري وجماعة القول الأول أن هؤلاء منافقون والإسلام الذي يثبت لهم الإسلام الصالح وفي الباطن منافقون وهذا نهب الهيئة المخالف الصحيح وجماعة وبعض أهل البدع في الفواري المتزد والقول الثاني جمهور السلف والخلف أن هؤلاء ليسوا منافقين ولكنهم ضعفاء ولكنهم ضعيف ولكنهم ضعيف الإيمان نفع عنهم الإيمان لتقصيرهم في بعض الواجبات أو سعرهم بعض المحرمات وأثبت لهم الإسلام لأن العاصي يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان يعني لا يطلق على العاصي قال المؤمن بس هكذا لابد يقيم والمؤمن ناقص الإيمان مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن بإيمان فاسق كبيرا أما إذا كان الأجر الواجب كنفته مخراته والمؤمن بيطلع تعطيه الإيمان المطلق ولكن مع مع كونه تعطي العاصي لا تعطيه الإيمان المطلق لا تنفي عنه اسم الإيمان ما تقول ليس ليس بالمؤمن أيوة العاصي ما تقول مؤمن ولا تقول ليس المؤمن ماذا تقول سقيت في النفي والثبت إذا كان في الاثبات مؤمن ما تكون مؤمن تكون تغلط ت تكون مؤمناً ناقص الإيمان هذا شيء مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن بالإيمان فاسخم بكبرته لأنك إذا قلت مؤمن سكت وافق البرتياح ولم يعطن العاصي هذا ولا تقول ليس لأن مؤمن لأنك إذا قلت ليس مؤمن سكت وافق القوائم هو معتزل ماذا تقول في النفي ليس بصادق الإيمان ليس بمؤمن الحق لكن متى يكموا من حقا كما قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم اتوكلون الذين يقمون الصلاة وإنما رزقهم في طود أولئك هم من حقا هؤلاء من حقا هذا يطلق عليهم الإيمان الدولة الواجبات يتركهم بحضرات وهذا لم يصل وعيث الإيمان ما وصل إلى هذا الدرس نعم المؤلف رحمة الله سيدفر القولين وأجلة كل قول نعم وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون الكفار في الباطن هذا القول الأول نعم أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان هذا القول الثاني فقال الطائفة من أهل الحديث ها. والكلام وغيرهم إيش ما عندك هذا مما تنزع فيه أهل العلم على خلفي أصنافهم هذه المسخة لدينا فيه هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم فقال الطائفة نعم قال. نعم هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم نعم فقال الطائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم هذا القول الأول فل القول الأول. هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان هذا القول الأول هو قول الإمام بخاري وبعضه الكلام من الخوارج المعتزلة قالوا هؤلاء الذين نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في قوله قول لم تمنوا ولا قولوا أسلمنا منافقون الإسلام هل الإسلام الموافقين هذا ذهب إليه بعض الحديث وعلى أسلمنا مع البخاري وبعض أهل الكلام نعم وأصحاب هذا القول قد يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان ولكن هؤلاء أسلموا ظاهر لا باطن فلم يكونوا مسلمين في الباطن فلا يكونوا مؤمنين وقالوا إن الله تعالى يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل من هذا دليلهم قالهم قالوا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منك. قالوا المراد الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام فمن يبتغ غير الإسلام والإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام مترادفاً عند هذه الطائفة يقول الأسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام لا فرق بينهم دليلهم قال الله تعالى وَمَنْ يَبْتَغْ عَيْرَ الإسلامِ دِينَ فَلَيْ يُقْبَلْ مِنْهُ لن يقبل المرء من ابتغر الإسلام دين فلي يقبل المرء والإسلام هو الإيمان ومدى نفع عنهم الإيمان والإيمان هو الإسلام معناه لا يقبل المرء دل على أنهم منافقون دل على أنهم منافقون الله أنه أن من ابتغغر الإسلامي دين فلي يقبل المرء وعلى هذا سيكون هؤلاء نفي عنهم الإيمان والإيمان هو الإسلام، فيكون الإسلام الذي ثبت لهم الإسلام الملاصقين. نعم. بيانه كل مسلم مؤمن، فما ليس من الإسلام فليس مقبولاً. يوم. هذا عنده. كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. القول الثاني سيأتي يقول فيه غير هذا يقول الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان. نعم. فما ليس من الإسلام فليس مقبولاً يوجب أن يكون الإيمان منه وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلماً في الباطن وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين نعم الكافر المنافق في الباطن لا شك أنه ليس من المؤمنين نعم ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية. نعم يعني المنافق لا يسمى مولى. وإلا عند الكرامية. الكرامية يقولوا إذا نطقا. مولاه الله. لو تعجل بعض إذا حسن عشان يشغل السنة لا. خلي بعد بعد السنة نعم. نعم. ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة فنازعوا في اسمه لا في حكمه يعني الكرامية الآن جمعوا بين المتناقضين في مسمى الإيمان وفي اسم مؤمن وفي حكم. قالوا إذا نطق الإنسان بالشَّهَرَتين نسميه مؤمن وإذا كان مكذبا في الباطن فهو مخلد في النار. إذا نطق بالشَّهَرَتين فهو مؤمن كامل الإيمان وإذا كان مكذبا في الباطن فهو مخلد في النار. فكيف قالوا المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار؟ هل يمكن هل يكون هذا؟ جمعوا بين المتناقضين وإذا هذا أفسد من أفسد ما في تعريف الإيمان قول الكرامية ويلي في الفساد قول الجهمي الجهمي يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب والكرامية يقولون أن الإيمان النطف أن باللسان ولو كان مكذبا في البرض إذا نطق باللسان فهو مؤمن كامل الإيمان ثم بعد ذلك ننظر إلى قلب إن كان مصدق فأخينا وفهو في الجنة وإن كان مكذب فهو مخلص هذا من أفسد ما قيل نعم ومن الناس من يحكي عنهم أنهم, أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم نعم هذا ليس صحيح ما. اللي يجعلونهم من الجنة مرتفع. نعم ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجمع سلف الأمة يعني تسمية المكلب في البعض مؤمن هذه بدعة هذا المكلب في الباطن كيف نسميه مؤمن هذه بدعة تدعوها مخالفة للكتاب والسنة حيث السمى ومن نطق بشارة المؤمن ولو كان مكذبا في البعض. نعم. وهذه البدع الشنعاء هي التي فرَدت بها الكرامية دون سائر مقالاتهم. نعم. وقال الجمهور من السلف والخلف. هذا القول الثاني. القول الثاني أن المسلم غير المؤمن. فالمسلم هو الذي دخل في الإسلام وأتب بعض الواجبات ولكنه مقصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحضومات. والمؤمن هو الذي أدى الواجبة فترك الحظورات فالآيات التي أفسدت الإيمان, الإيمان لا أفسدت الإسلام ونفت الإيمان لا تحمل على العلايش على ضعيف الإيمان لا على المنافق تحمل على ضعيف الإيمان هذا القرآن الثاني وخصوصاً الثامنة وجمهور السلف والخلف نعم وقال الجمهور من السلف والخلف هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن بل معهم بعض الإسلام المقبول مثل قول لم ولكن قولوا أسلم العرب قالت العراب آمننا قول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم العراب. العراب, قول العراب ليس منافقين لكنهم ضعيف في الإيمان دخلوا في الإسلام من جديد وعندهم ضعف وقال البخاري وجماع بل هم منافقون يا الله نفع عنه الإسلام وتنامون به هذا قول الأول. القول الأول وقول الثاني أنهم ضعفاء الإيمان إيمانهم ضعيف وليس كفارا في البعض نعم بلهم وه... نعم وهؤلاء يقولون الإسلام أوسع من الإيمان وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا نعم الإسلام أوسع من الإيمان أوسع دائرة لأن الإسلام يطلق على العاصي وعلى المطيع أما, الم... أما الإيمان فلا يطلق على المطيع فالعاصي لا يسمى مؤمن بطلاء فأيهما أوساء؟ الإسلام أوساء كل كل مسلمين يدخلوا في الإسلام العصاة ومطعم لكن الإيمان ما يدخل فيه ذا مطعم صار أضيق دائرة الإيمان نعم ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. هذا الحديث صحيح. رواه الشيخان وغيرهم رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي وابن حبان والبغوي وابن أبي شيبة وغيرهم فحجنة صحيح. وفي هذا الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاني وعن السارق وعن الشارب. وفي لفظه على الناحب لا يزنان الحياة زيهم مؤمن ولا يسقوا السرق حين يسقوا هم مؤمن ولا يسقوا الخبر حين يسقوا هم مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها في أبصارهم حين إليها أبصارهم حين مؤمن هذا الجمهور نسأل قالوا إن هؤلاء الزاني خرجوا من إيش خرجوا من الإيمان إلى الإسلام خرجوا من الإيمان عند الإطلاق مراد خرجوا من الإيمان إلى الإسلام يسم الزاني يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. واضح هذا سمي مسلم ولا نسميه مؤمن لماذا؟ لأنه فعل كبيرة وشمعنى نسميه مسلم ولا نسميه يعني لا نكرت عليه اسمه ولا معه إيمان أصل إيمان هو ليس بكاتب الإسلام الذي الإسلام لا بد لهم إيمان صحي ومؤمن بالله وملائكته وكتابه والرسل واليوم الآخر لكن لما فعل كبيرة الله يسمى حتى في فلسمى مسلم كذلك الصالح والصالب الخاض والله هذا هذا مع مع الجفرا على السماء فلا نقول عن الزاني أنه مؤمن ولا نقول ليس بمؤمن لعذار من التقييد الزاني نقول أنه مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن ناقص الإيمان مؤمن فاسفاسق بكبرة وفي النفي ما نقول لأزاني ليس مؤمن هذا كافر الإسماء نقول ليس بصادق الإيمان ليس بمؤمن حقا نعم هذا جمهور عهد السنة من أصحاب جمهور عهد السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام من سيمية وغيره نعم ودوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دارة نصر منها في جوفها وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر ودليل ذلك هذا يعني دوروا للإسلام دعوه دائرة كذا دائرة كبيرة ثم في وسط دائرة صغيرة فقالوا هو الآن إذا كان مؤمن أدى الواجب وترك المحرمات في الدائرة الصغيرة فإذا زنا خرج من الدائرة الكبيرة إلى الدائرة إذا الدائرة التي أوسام منها فإذا خرج من الدائرة التي أوسام منها خرج إلى الكفر فتكون دائرة للسام دائرة في وسط دائرة صغيرة وفي أموره للسام دائرة كبرى فالمؤيد أدى الواجب وترك المحرمات صار في الدائرة الصغيرة إذا زنا أو فسق أو سرق خرج من الدائرة الصغيرة هي دائرة الإسلام الإسلامي. اليوم. إذا فعل مكفر نأخذ مع الإسلام خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة كفر. سلام السلام. نعم. نعم. إيش؟ ها؟ خرج عصوت. الإحسان نعم حتى دائرة الإسلام تكون دائرة أصغر من دائرة إيمان من دائرة الإحسان صغيرة ثم دائرة الإيمان ثم دائرة الإسلام ثم بعد دائرة, دائرة كفر. نعم. ودليل ذلك إيش؟ الإحسان يعبد الله على المشاهدة على المراقبة كان مراقب ربنا المؤمن الذي يدر وجهه يسرق المحرمات لكن ما وصل إلى درجة مراقبة ومشاهدة ودرقها نعم ودليل ذلك أن الله تعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا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 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل تمنوا علي إسلامكم فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين هذه الآيات استدل بها أهل القول الثاني سيدهم السلف والخلاة على أن على أن ضعيف الإيمان يثبت له الإسلام ونفع عنه الإيمان وجه الدلالة أنه نفع عنه الإيمان ونفع له كل لم تؤمنوا ولكن قل أسلموا وهذا العراب دخلوا في الإسلام من جديد عندهم ضعف ونقص والبخاري وجماعي يقول لا هؤلاء منافقون الإسلام الذي يثبت لهم الإسلام المنافقين لأن الإيمان والإسلام شيء واحد سير مرجحات ما اللي فرحه الله مرجحات الإيمان للقول بأنهم ضعفاء الإيمان وليسوا منافقين منها منها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبهم يعني توقع لما يدخل الإيمان الكامل فيهم توقع دخوله. ومنها أنه أثبت لهم طاعه قال وين الله ورسوله لو كانوا منافقين ما لهم طاعة. ومنها أثبت لهم ثواب ومنها أنه بين المؤمن الخلاص قال المؤمن الخلاص الكاملين هم الذين هؤلاء المؤمنون الذين عملوا بالله ورسوله ثم لهم ركابه وجهدوا بأموالهم ونفسهم هؤلاء المؤمنون والخلص دسوا أنتم كامل الإيمان ثم قال قولا تعلمنا الله بدينك واسفت لهم دين ثم قال يمنون عليك أن اسفت لهم إسلام قولا في المنافقين ما اسفت لهم إسلام نعم فقد قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهذا الحرق أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد فنقول لمن ينتظر, لمن ينتظر غائبا بعد فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد فتقوله فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد فلما قال آمن وتقول لمن ينتظر غائبا لما ويقول قد جاء وهذا الحرب واي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده لا يوجد بعد هذا ماشي نعم فنقول لمن ينتظر غائبا وسقول قد جاء لما يجئ بعد نعم هذا هذا المرجح الاول المرجح الاول المرجحات انهم ضعفوا الإيمان ان الحرف ان عتب لما قال لما يدخل لما تقول وهذا ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعده فتقول اثمرت البساتين ولما يثمر بستاننا يعني قرب البساتين استمرت لكن بستاننا ما ما ما أثمر لكن سوف يثمر قريبا اثمرت البساتين ولما يثمر بستامنة. هنا تقول لما يدخل الايمان في قلوبكم لم تثمنوا لا لما يدخل الايمان, فيهم. يعني الإيمان في يعني دخول في قلوبكم فهذا دليل على أنه على انهم فدخلوا في الإسلام إلا أنهم لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبهم ولهذا قال وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظره قرب وجود الإيمان وانتظر وجوده ولكنه لم يجد بعد. فتقول لمن انتظر غائبا هل أتى خلان تقول لما لما يأتي لما يأتي وسوف يأتي قريبا هل قدم خلان من تقول لما يقدر يعني وسيقف قريبا فأنت فأنت نفيت عنها القدوم، ولكنك أثبت لا قرب قدومه. لما يقدم فلان، يعني وصل يقدون. فكذلك لما لما يدخل إيمان في قلبه، يعني وصل في يدخل قريبا هذا المرجح الأول. نعم. فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعد بل الإيمان مرجو منتظر منهم. نعم، هذا المرجح الأول. نعم. ثم قال تعالى وإن فضيع الله ورسوله لا ينتكم لا ينقصكم من أعمالكم نمتة شيئا أي في هذه الحال؟ نعم. فإنه لو أراد طاعة الله فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم. طاعة الله. فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخوله فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به فإذا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة جديدة هذا المرجح الثاني هذا المرجح بالإيمان أنه قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيء لا يلثكم يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا أي في هذا الحال وجه الدلالة أنه أثبت لهم طاعة ولو كانوا منافقين لم يثبت لهم طاعة المنافق ليس له طاعة فلما أثبت لهم طاعة دل على أنهم, دل على أنهم مسلمون قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرفكم من أعمالكم شيئا إن تطيعوا الله ورسوله وأنت في هذه الحال لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا لأنكم مسلمون لو كانوا منافقين لم أسف لهم طاعة المنافق لا طاعة له قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يفكم من أعمالكم ولا يقول قائل إن المراد وإن تطيعوا الله بعد دخول الإيمان في قلوبكم لا يقول قائل هذا لأنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائد لهم, لا لا لهم ولا لهم ولا لك medic미 كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وه endpoint مقرئين به يعني لو قال قائل إن المراد وإن تطاعوا الله ورسوله يعني إذا دخل الإيمان في قلوبكم وأطعتم الله ورسوله أثابتكم هل يمكن أن يفهم هذا الفهم لا لأنه بعد دخيل الإيمان في قلوبه ما في خلاف حسنا مجمع آله أن المؤمن يثابك هلا ما في إشكال ويكون المع تكون الإيمان له فائدة على هذا لكن المراد أن تطوع الله ورسوله أنتم في هذه الحال مع ضعف إيمانكم الله يثبتكم على على أي... على أعمال فكونه أثبت لهم طاعة الله ورسوله وأن في هذه الحال دل على أنهم ليسوا منافقين وإنهم ضعيف الإيمان ضعيف الإيمان يساب على أعمال من دخل في الإسلام في ماذا في الإسلام يساب على أعمال فالمعنى إن يستطيع الله ورسوله يثيبكم على أعمالكم ولا يقصد ما وأنتم في هذه الحال ولا ولا يمكن أن يقال إن إن المراد إذا فعلتم الله ورسوله فعدد دخول الإيمان في قلوبكم لأنه لو كان لأنه إذا أرد هذا صار الفاعل الآيلة سلام على لأن هذا ما في إشكال كونهم كون المؤمن الذي دخل إيمانه في قلبه وتقوى من طاع يثاب على طاع على الطاعة هذا ما في إشكال لا لو فهم هذا الفهم هذا معنى لو فهم هذا المعنى لما صار الآية فائدة ولا صار المعنى فائدة يعني يقول إنت إنتطيعوا الله ورسوله أيه المؤمن الكمل فالله يثيبكم على أعمالكم هذا معلوم فالمراد إنتطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال قبل دخول الإيمان في قلوبكم قبل دخول الإيمان كامل فالله يثيبكم على ذلك فعسبة لهم الطاعة ومع نفس الإيمان الكامل عنهم فدل على أنهم مسلمون وليس منافقين كما يقوله الإمام البخاري وجماعة. الفائدة يقول والفائدة قيل لهم المطيع يثاب والمراد بهموم من الذي يعرف أنه مؤمن لم يخوف فيه فائدة جديدة. يعني لو كان المراد أن المطاع المطيع يثاب إذا دخل إيمان في قلبه وتقوى الإيمان في قلبه لما صار للآية فائدة. وكلام الله منزه على, على, على عن أن لا يكون له فائدة وإن فائدة تظهر فيما إذا أريد للطاعة طاعتهم في هذه الحال قبل دخول الإيمان الكامل في قلوبهم وإن تطيع الله ورسوله أيها الأعراب في هذه الحال قبل دخول الإيمان في قلوبكم لا ينقصكم من ثوبي عمالكم شيئا فلما تتهم طاعة طاعة الله ورسوله دل على أنهم مؤمنون إلا أنه وقع الإيمان وليسوا منافقين كما يقول أهل القول الأول نعم كم راح المرجح مرجح مرجحين أن أنها أعتبر حرف لما والثاني أنه أسلط الله ورسوله وسيأتي أيضا السالح. مرجح الثالث المرجح الثالث نعم وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم وقيل لهم وإن سطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا فلو لم يكونوا في هذه الحال في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله. لكان خلاف مدلول الخطاب. نعم هذا ال الثالث أنه لو أريد وإن استغلاه رسل بعض الصليمة أن تقولون لكم لكان هذا خلاف مدلول الخطاب. مدلول الخطاب الخطاب لمن؟ لهؤلاء العرب. قالت العرب أم أن كل أمثلة ثم قاطعهم فقال إن تطيع الله ورسوله لا عندكم من أعمالك شيئا. ففأهل القول الأول يقولون إيش؟ يقولون هذا الطاعة يكون بعد دخولまあ في قلوبه يقول المؤلف لو كان هذا لكما يمكن لها مدنون الفطاعة هل موجه لمن لهم موجه في هذه الحال قل لم تؤمنوا أيها العراب ولا قولوا أسعرنا وين سطيع الله يسبكم على أعمالهم فالخطاعة موجه لهم فلو قيل انهال ان الطاعة تكون بعد ما يدخل لما في قلوبهم فصار خلال مدنون الفطاعة موجه في هذه الحالة ما موجه له في صار غير لهم في هذا الحاد؟ صار الخطاب غير موجهين من موجهين بعد ذلك. بعد في وهذا خلاف مدير الخطاب. هذا مرجح الثالث. نعم. وبيّن ذلك أنه وص أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال. إيش وبيّن؟ وبيّن ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وهذا نعت المحقق للإيمان لا نعت من معه متقال ذرة من إيمان هذا المرجح الرابع المرجح الرابع أنه بعد أن أخبرهم بأنهم وعفوا الإيمان بين لهم أوصاف المؤمنين الكمة الذي حققوا الإيمان فقال انظروا واصفهم من الذي حقق إيمان حققوا إيمان ولستم منهم من هم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم اكتابوا وجاهدوا بأموالهم ونفسهم في سبيل الله ولا يكهم الصادقون حولهم الصادقون في إيمان الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا وجاهدوا بالمال وجاهدوا بالنفس أولئك هم الصادقون فيه. أنت بلي الصادقين ضعيف الإيمان قال ليس الصادق الإيمان وهؤلاء هم الصادقون ثم قال في الآية الأخرى ولا يكهم من الحق المؤمنون الذين عادوا الله ووجدت قلوبهم بإذيلت عليهم آيات وزاد منهم على ربهم توكلون وزاد على ربهم توكلون الذين يقبلون الصلاة وينباع رزق لهم ويثكون ولا من الحق هؤلاء الحق إيمان وفي الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمروا بالله ورسولهم انما المؤمنون الذين آمروا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجماعه لم يذهب حتى يسألهم. هؤلاء كملوا الإيمان فالله تعالى يقول له انظروا كامل الإيمان انظروا الذي حقق الإيمان هذه أوصافه وأنتم لستم منهم هذا دليل رابع أو مرجح رابع أن الله بينا وصف المؤمنين الكمل الذين حققوا الإيمان وأخرجهم منهم العرب خرجوا من هذا الوصف هذا وصف المؤمنين الذين حققوا الإيمان ولستم أيها العرب منهم لما لم تصلوا إلى هذه الدرجة أنتم ضعيف الإيمان وهؤلاء حققوا الإيمان وكملوا نعم وهذا نعث المحقق للإيمان لا نعث من معه مقال ضرّة من إيمان. نعم. مثل العرب وغيرهم. نعم. عصب إيمان. لكن ليس معهم كمال إيمان. ولهذا عصر نعم. كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته دادتهم إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقوله تعالى أولئك هم من الحق لا أود أن تكون الآية حتى يأتي موضوع الشاهد أولئك هم من الحق نعم نعم بصلاة أولئك هم من الحق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 أولئك هم الصادقون أولئك هم الحق هؤلاء الذين حققوا الإيمان وصدقوا في إيمانه وأنتم أيها العراب لم تصلوا لهذه الدرجة أنتم, لستم أنتم في أول الإيمان لم تصلوا لكمان الإيمان نعم وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله نعم هؤلاء المؤمن وكمل. نعم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وأمثال ذلك نعم هذا, هذا نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانه مثل العراف نعم المؤلف رحمه الله قرر بهذا مذهب الجمهور وأن هؤلاء الذين نفي عنهم الإيمان وثبث لهم الإسلام ليسوا منافقين ولكنهم ولكن الإيمانهم ضعيف ولهذا نفي عنهم الإيمان الكامل وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يصح إسلامه والإسلام لا بد لهم إيمان صحح المسلم لا يكون بالله وملائفة وكتبه رسوله وليه وليه هذا الإيمان المصحح الإيمان المصحح لا منه اللي الاسلام. لكن الإيمان المكمل هذا هو المنفي عنه إيمان الكمال المحقق منفي عنه المثبت لهم أصل الإيمان والمنفع عنهم كمال الإيمان وتحقيقه نعم ولهذا مؤلف رحمه الله بعد هذه الوجوه يبين أنا. سيبين الخلاصة نعم فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب وهذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار. يعني الإيمان الذي نفي عنه، عن العرب كلهم سُمِن والد من قراصنة. هو الإيمان الذي نفي عن فساق الأذاني كافر. لا يزني ذاني حين يزني وهو من ولا حين هومن ولا يسقى الصيام حين يسقى هومن ولا يسوى القمر حين يسوى هومن. فالعرب ال... الإيمان الذي نفي عن العرب هو الإيمان الذي نفي عن فساق. فاسق عنه الإيمان. هل هو كافر؟ لا. ذاني كافر. ليس بكافر السادق كافر ليس بكافر إذن لماذا نفيعه الإيمان نقول نفيعه كمان لكن عنده أصل الإيمان ولا ما عنده عنده أصل الإيمان الذي صحه في إسلام وهو كافر يمؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك العراض نثبت لهم أصل الإيمان ونفي عنهم كمان الإيمان وتحقيقه نعم بل قد يكون مع أحدهم من قال من إيمان نعم. ونفي هذا الإيمان لا يقتضي دعوة الكفر الذي يخلد صاحبه بالنار. نفي هذا الإيمان لشرط عود لا يش. إلى, إلى كمال إيمان. نفي كمال إيمان. نفي كمال إيمان لا يقتضي دعوة الكفر. فالحديث لا يدل الزاني حين يزه وهمومه. الذي نفي عنه ما هو كمال هل يقتضي الكفر؟ ما يقتضي. الكفر. إنما الذي يقتض الكفر هو نفي أصل الإيمان نفي أصل الإيمان هو الذي يقتض الكفر أما نفي كمال في الإيمان لا يقتض الكفر ويقتضي سبوث أصل الإيمان نعم. وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضوع. ونعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محظا في الدرف الأسفل من النار وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار وله من الذبائر ما يستوجب وروده دخول النار وهذا فسوق وله من القبائح ما يستوجب وروده دخول النار ها خلوده وروده ما وروده نعم ما يستوجب دخول النار؟ طيب. نعم وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار لا لا وروده. دخول النار بدون وروده. ما يستوجب دخول النار هل لسانه محققه ومعلنت يا أخطأ. نعم ما يستوجب دخول النار وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار وهذا القسم قد يسمى بعض الناس الفاسق الملي وهذا مما تنازع فيه مما تنازع الناس في اسمه وحكمه يا في المؤلف رحمه الله يقول بتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع لأن هذا الموضع موضع اشتباه وجه ذلك أن أن لما قل لم تؤمنوا ولكن قل أسمنا قال هذا لا يزن حين زيهم ونكفروا قال نفع عنه الإيمان لخفر اشتبه عليهم اشتبت عليهم النصوص ولم يجمعوا بينها ولم يوفقوا إلى جمع بينها وأما المرجع قال الله هو كامل الإيمان مؤمن كامل كامليه هذا الله على السنة والجماعة وجمع بين النصوص وعمل النصوص من الجانبين المؤلف رحمه الله يقول و بتحقق هذا تحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضوع أي موضوع الموضوع الذي نصوص أثبتت الإيمان أثبت الإسلام لقوم ونفت عنهم الإيمان ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافق في الدرك الأسرى من النار، وليس هو من المؤمنين الكمة وشكون؟ يعلم أن في ليس هو منافق محظَّف في الدرك الأسرى من النار، وليس من هو من المؤمنين الذي حقق ديمار. ليس المؤمن ضعيف اليمين. ليس من المؤمنين الذين قيل فيهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لهم ارتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هؤلاء الذين حققوا الإيمان ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم مؤمنون الحق كما في سورة الأنفان فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا ولا هم من الذين يدخلوا الجنة بالعقاب بل لهم طاعات ومعاصر كم يكون أربعة سنة كل الناس أربعة أصنام. مؤنسه الأول منافقون. أربعة أصنام هذه كلها داخلة في في مسمى الإسلام. أربعة أصنام كلهم يتقعون من اسم الإسلام. وهؤلاء أربعة علمان قسم من هذه الأقسام الأربع. القسم الأول المنافقون. المنافقون وصفتهم الإسلام ونفعهم الدين. القسم الثاني الصادقون المؤمنون حقا وهم الذين ادوا الواجبات وتركو المحرمات قال الله فيهم عنهم اولئك هم الصادقون اولئك هم الحق القسم الثالث الذين يدخلون الجنة بلا بلا عذاب بلا حساب ولا عذاب وهم الذين حققوا التوحيد وخلصوه ونقوه من سوء الشرك وبدع الزندت القسم الرابع مؤمن ضعيف الإيمان له طاعات وله سيئات له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئة معه من الإيمان ما لا يخلد به في النار. ومعه من الكبائر ما يسرده كل هذا هو الذي قصف به الأعراب والزاني والساري عنه, عنه الإيمان قل لم تؤمن ولكم ورسمنا لازم زاني حين وهو كم سنة الآن كلهم داخلهم في مسمى الإسلام غير الكفاء ومن الكافر القسم خامس الكافر ظاهر ورباطا هذا مستقيم هذا مستقيم كافر ظاهر ورباطي ليس دوما لا يعني أعلن كفره ظاهرا ورباطي إيش هو اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والشيوعيين والملائكة جميعا كلهم دولا أظهروا أظهروا إيش أظهروا كفر هذا صنف واحد الكافر الظاهر ورباطي بعد ذلك أربعة تصنيفات كلهم داخل في مسمى الإسلام الصنف الأول المنافقون أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر ولذلك قالوا لا هم, لا هم منافقون الصنف الثاني الصادقون في إيمانهم المحققون لإيمانهم وهم الذين المؤمنون الذين أدوا الواجبات وتركوا محرمون الصنف الثالث الذين أدخلون جنة بلا حساب ولا عذاب وهم الذين حققوا التوحيد الصنف الرابع من له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئات ليكون ضعيف الإيمان. معه أصل الإيمان وليس معه كمال الإيمان. معه من الإيمان ما لا يخلد في النار كالكافر. عنده إيمان يمنعه من يقول في النار. بخلاف الكافر ما عنده إيمان يخلد في النار. وله كبائر يستوجب به ذكر النار لكن تحت مشيئة الله. قد يعظ الله عنه ويدخل جناز من أول وحلا. وقد يعذب ولكنه إذا عذب لا يخلد. وقد يطول مكت في النار على حسب الجرائ. لأن تواثرت الأخبار أنه يدخل النار جملة من الكبائر مؤمن ومصدقون لكنهم دخلوا النار بعصر كبائر هذا مات على السرقة مات على الزنا من غير كوبة مات على عقوق الهدين مات على التعامل الربا مات على بشوة وبعضهم يطول مكتف حتى أنه يخلق تلقاته لكن والمرض الخلود طول المكت يمخص مدة طويلة ولكن لا يخلق فالخلود خلودان خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفر والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية هو خلود بعض العصاة الذين اشتدت جرائمهم كثرت جرائمهم وفحشت كالقاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه تهنم وخالد السلسل فثم ما كافر إلا إذا استحلت إذا رأي القاتل حلال كفر كذلك المرابي تعمل بالربا ضعيف الإمام إلا إذا قادل ربا حلال تقدم ربا حلال كفر فهذا القسم الثالث هم الذين قال فيهم النبي صحيح لا يزل الزام حين أنهم وهم الذين قال الله فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا معهم معهم أصل الإيمان الذي يمنعهم من أخير في النار كالكفر، ومعهم كبائر يستوجبون بها دخول النار كالعصار يقول مؤلف هذا القسم يسميه بعض الناس الفاسق الملي الفاسق الملي, الملي؟ الفاسق الذي داخل في ملة الإسلام والسارب والشارب الخمر والمرابي والقاسل هذا يسمى الفاسق الملي وهذا مما تناجع الناس في اسمه وحكمه تناجع الناس في اسمه وحكمه الناس عموما فأهل السنة يسمونه مؤمنا مؤمن ناقص مؤمن الإيمان والخوارج يسمونه كافة والمعتزلة يسمونه خرج في منزل بين المزلتين خرج من الإيمان ولم تدخل فيكم. والمرجع يسمونه مؤمن كامل الإيمان. إذا تنازعوا فيه، من هم من يقول مؤمن كامل الإيمان، ومن هم من يقول كافر، ومن هم من يقول في منزلة منزلتين، ومن هم من يقول ضعيف الإيمان. كم طائفة؟ ها؟ خباط وخوارج انتهت الإيمان. خرج من الإيمان ودخل في طور. المعتزلة خرج من الإيمان ولم تدخل في طور. فكان في منزلة بين منزلتين. لا مؤمن ولا كافر. يسمى فاس. هذا المعتزلة. وهذا العاصر والمرجئة يقول مؤمن كامل الإيمان يدخل جنة من أول وهالة ích هذا المرجئة المحضر وأهل السنة وجباعة مؤمن ضعيف إيمان أربع تنازعوا في اسمه وفي حكمه هذا في الإساة وفي الحكم أهل السنة يقول تحت مشيئة الله الخوارج يقول والمخلط لله المعتزلة مخلط لله المرجئة يدخل جنة يدخل جنة في جنة من أول وهالة لذلك تنازعوا في اسمه وحكمه نعم وهذا وهذا مما تنادعنا في اسمه وحكمه عرفنا النزاع في الاسم وعرفنا النزاع في الحكم أربعة قواعد في الاسم وفي الحكم في نعم والخلاف فيه أول والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مساء الوصول الدين نعم الخلاف في أول أول خلاف ظهر في الإسلام في مساء متى ظهر في في في عصر الصحابة في عصر الصحابة بعد قتل آمير المؤمن عثمان خرج جماعة خرجت الخوارج وكفروا علي وعثمان وقالوا وانتم حكمتم الرجال في كتاب الله كفروا علي وعثمان هذا الخوارج واصل الخوارج خرج في أهل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عدل يا محمد هذا كسبة مولدة بها وجه الله ولما سيأتي يأتي يأتي ولما استأذنها حالد رضا نصي قتل قالوا سركت سوف يخرج من ضئضة هذا قوم تحضرنا صلاتكم من ضئضاتكم إذن قديم. صحيح قديم أصله من شعف على عهد النبي متى ظهورهم بعد قتل أمير المؤمنين عصار رضي الله عنه خرجت الخواج ثم بعده جاءت المرجئة جاءت المرجئة ومعتزلة فتكون أول فراق ظهور نعم خواج والشيعة أيضا كذلك الغلاة ظهروا في زمن الأمير المؤمن عثمان رضي الله عنه والسبعية وغلوا فيه وقالوا أنت, أنت الإله قالوا أنت الإله تخذ لهم حدود حفر في في الأرض وأججها نارا وألقاهم فيها وهم أحياء من شدة غيظة عليها وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة مولاه وألقاهم في النار وهم أحياء من شدة غيظة عليها وإن كان هذا شهاد من الأمير المؤمن عثمان والصابن هو أقذر ولا يعذب في النار إلا بربنا ربنا كما في لكن مش أنت غير عليهم وحنقته وشتهت وأحرقهم بالله فلما علقوا في النار زادوا بعضهم في السلك والسجدوا له وقالوا هذا هو لله هذا جاءنا هو لله في النار نعوذ بالله زادوا بعضهم بس الله السلام والعافية نعوذ بالله من نزاه القلوب صلقوهم في النار فقسجدوا له قال هذا الإله الذي يعذب بالله قال ابن عباس رضي الله لو كنت مكان أمير المؤمنين لقتلتهم بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذبوا بالنار إلا رب النار لكن ساء صدق رضي الله عنه في حرب المرتدين أبوك حرق بعض من أهل الدّية وكذلك خالد بن وليد حرقهم بالنار استشهد واحترن النص بلغهم أو أن النص بلغهم ولكن استشهد رضي الله عنه شدة غيظهم علينا لا في الحديث لا يعذبوا بالنار إلا رب النار نعم سنقول فصل لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عندك فصل هذا من الصفات المحقق ولا أصل نسمع ما في نعم نعم, نعم نعم. فنقول لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه صار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق. هذا <تصفيق> هذا من شاء الخوارج من شاء الخوارج إلا هي وخلافهم فيه أو يسمون في الإيمان في الإيمان والكفر. نعم. وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت القوارج المارقون على الطائفتين جميعا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حقمهم يعني بعد وقعت, وقعت الجمل وبعد وقعت صفين خرجت الحواجر والخواجر مذهبهم مذهبهم فاسق مذهب باطل. ما هو مذهبهم تكفير الناس تكفير المسلمين بالمعاصي. فعل معصية وكبيرة كفر عند الله خرج من الإيمان فهد في الدنيا يعاملونه معاملة الكافر إذا زنى خلو هذا كفر إذا سرق كفر إذا تعامل بالربا كفر إذا عقّوا لديه كفر إذا كذب شو كفر إذا اغتاب كفر إذا نم كفر كم كفر يقتلونه يسحلون دمه وما له وفي الآخرة حكمه وخلد في النار كالكفار هذا مذهب خبيث إذن في الدنيا يكفرون ويستحلون دمه وماله وفي الآخرة يخلد في النار. خرجت المعتزلة بعضها. المعتزلة وافقوه في أنه يخلد في النار، لكن خالفوه في الدنيا. قالوا في الدنيا ما يسمى فاسق. صحيح خرج من الإيمان، لكن ما تخالفه. يقول خرج من الإيمان لأن صدلت على أنه خرج من الإيمان، ولم مدخل في كفر لأن ما عندنا صدق على أنه يحكم. فقالوا في منزله بين مزديدين. لا مؤمن ولا كافر. يسمى فاسق. لا مؤمن ولا كافر. هلا في الدنيا وفي الآخرة وافق الخوارج التحليل وأهل السنة ماذا يعملوا ماذا يقولون والمرجئة قابلهم قالوا مؤمن كامل الإيمان لو فعل جميع الكبائر والمخالفات ما يضرب ما دام أنهم مصدق اللي هم مرجئة جهمية فهو مؤمن كامل الإيمان يدخل وفي الآخرة تدخل الجنة من أول يوحي في الدنيا ما يثقبهم وفي الآخرة تدخل الجنة أهل السنة هم الطائفة الرابعة صار أربعة طوائف الآن قالوا وهم مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان الدنيا ضعيف الإيمان ولا لا يقتل كالكافر لكن يقام عليه الحد إذا زنى يقام عليه الحد جاء سرق يقام عليه الحد تبقى ويده ضعيف الإيمان لا يعمل عاوة الكفار ويعامل معاوة فسان وفي الآخرة تحت مشيئة الناس إن الله لا يقول ويشرك به ويقول وذلك قد يعفو الله عنه وقد يعذب فالحال خطر. نعم وإذا عذب دخل النار ما يخل لابد أن يأخذ في النار ولو طال مكتب هو طال مكتوب بعض الأوصاف يطول المكتوب لكن له نهاية يخت ما يخلد إلا الكفر أظن العين توضح مدا المداهنة الأربعة في حكم إيش المؤمن الفاسق في الدنيا وفي الآخرة نعم نعم نعم نعم صح هي الالبباح هذه ملاحظة دقيقة يعني ملاحظة دقيقة لا مثلًا ما مشينا لكن مهم هذه الأصول يكون أصول عندها كم ان إن شاء الله المساء المساء المساء الدقيقة المسا جدا وخطيرة في نفس الوقت يعني بعض الناس سيكونسك خواجئه ولا يشعر وبعض الناس سيكونسك الجهمية وهو لا يشعر وبعض الناس سيكونسك لا معتزجة لابد يكون مسلم عنده عنده عند... عنده تحقيق في هذا اللقاء. يعتمد على النصوص يجمع بين النصوص النصوص من كتابة وسنة الرسول يعمل بها من الجانبين وخوارج ما يعملون إلا ببعض النصوص يعملون بنصوص الوعي واغضوا عينهم عن نصوص الوعد فكفروا العصاه فخلوا في النار. المرجئه يعملون ببعض النصوص عن نصوص الوعد واهملوا نصوص الوعيد فصاروا يقولون ان المؤمن كامل الايمان وهو يدخل الامر الاول اسرع ان نصوص الوعيد اغضوا عينهم عنها اهل النصوص الوعد عند الصوارج عينهم الله اخذوا نصوص الوعيد وصفعوا بها وجوه المرجئه وافكروا مذهبهم واخذوا نصوص وصفعوا بها وجوه مذهبهم واخذوا نصوص الوعيد فاحتجوا بها على أن المؤمن يضعف إيمانه ونصف الوعد يحتجوا بها على أنه لا يخذ بالإسلام. فخرج مذهب للسنة بين فرق ودم لبنا خالصا للسائل فرط للشاربين فرط الخوارج ودمج المرجعة. نعم. فالسائل يقول ما رأيكم في كتاب المعلوم في علاقة الحاكم بالمحكوم وهذا تنصحون بقراءته وتوزيعه هذا الرسالة هذه اسمها المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم أسئلة أجاب عليها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن ماذا رحمه الله إعداد أبي عبد الله بن إبراهيم قال بليطح الوائلي هذه الرسالة أنا قرأتها وهي يا أسئلة موجهها سماحة الشيخ رحمه الله واجاب عنها في مسائل في تتعلق بالحكم فيما أنزل الله ومسائل أخرى كثيرة ثم أوضح عليها بعدها بعد نهاية الأسئلة أقوال الشيخ السني رحمه الله في بعضه ما من كتاب الإيمان قال إن الناس قد تنازعوا فيه. في ولي الأمر الفاسق والجاهل وبعد ذلك أيضاً نقل قول للعلامة بن رحمه الله الكتاب العلامة المواقعين هذا فصل عظيم النفس جدا وقع بسبب الجهر بغلط وهذا نقل عن المقيم رحمه الله ثم بعد ذلك قول للعلامة بن رجل رحمه الله على قول حديث أنه مسمى داري نصيحة لله ولكتابه ولرسوله الآيات مسمى عاماً ثم نقل عن قول أبي بكر الأجري في الشريعة نقل عنه في في مسائل في في حكم الأئمة وولاة الأمور ثم نقل عن الشوكاني في السيد الجرار في الأئمة كل قرأته كل يعني يعني لم يأتيل كانت بشيء من عندي لفظ. وإنما نقول كلها العلماء فأنا أوصي بقراءته وتوزيع المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم أسلع جبنا سمعت الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله المضرح من الله بعدما نقول للعلماء من السام و من الطين ومن راتب الحبلي والسكان وغيرهم فهي رسالة غبار عليها واضحة نعم نعم نعم سائل يقول إذا خرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام بسبب ارتكابه للمعصية فمتى يرجع للإيمان مرة أخرى وهل كل المعاصي تخرج من الإيمان هذا السائل يقول يطلب إغلاق الأجهزة حيث يستوعب السلام أكثر حيث إننا قدمنا حيث نقدم بلاد بعيدة نطلب فائدة وجزاكم الله خير نعم هذا حق الأجهزة في الجوال يعني يجب إغلاقه ولعل في الخلف أنا أخبرن بعض الإخوان الخلف في آخر المقصب يستعملوا جوالات ويتكلمون في أثناء الدرس ويشوشون على إخوانه هذا غلط يا إخوان ما ينبغي ينبغي التعاون تعاون على بديوتك لكن ما لك فاع يعني ما تريد القائد أخرج أخرج من ولا تشوش على إخوانك كنت تتكلم بالجوال جوال يغلق يغلق في وقت الدرس الحمد لله 24 وعشرين ساعة كلها وقت. وقت الدار يغلق وقت الصلاة يغلق ونبه أيضا كذلك النغمات اللي كما نبه الشيخ خالد نغمات موسيقية كيف هذا كيف بمسلم طالب العلم يجوع نغمات موسيقية هذه الموسيقية محرمة من رضياله محرمة كيف المقصود من من التنبيه ما هو مقصود أليس هل المقصود الطراب أفيد الطرب لا هو اسم التنبيه جرس الهاتف جرس الجوال جرس الساعة المقصود منه التنبيه ليس أن نقصد منه الطرب أن تريد الطرب الآن في التمديد ونسيه مطالب العلم كيف تجعل نغمات موسيقية ونطالب علم واعظم من ذلك إذا كان في المسجد أعظمها واعظم من ذلك إذا كان في الصلاة قلوا ماكم بعضها في قضاء نغمات موسيقية في المسجد وفي وقت الصلاة إذا كفتت قربهم عن الله بسبب هذا المصلين بسبب النغمات فلا ترهم الله نسيك فأنت الآخر النصيحة لإخواني جميعا أن يجعل يعني تمبيه تمبيه جرس تنبيه عادي ليس فيه نغمات سوى جرس الهاتف أو أو الجوال وثانيا عليهما يغلقوه في اللحّ وفي وقت الصفحات وفي وقت الدرس كذلك وي ينبغي لإخوانه التعاون ليريد يعرف ما يستحق الجوال نص إذا يريد يخرج عن عنص أما نشوج على إخوانه ولا سيما كما ذكر اللحّ يريد بلاد وبعض الأخوان هذول الله شو يشيل بالجوالات تكلم بالجوالات هيطلع الدرس نعم. صلى الله عليه يقول السائل إذا خرج الإنسان من الإيمان إلى الإسلام بسبب ارتكاب المعاصي متى يرجع للإيمان مرة أخرى وهل كل المعاصي تخرج من الإيمان؟ الذي يخرج من ال... من الإيمان, إلى الإيمان يعني الإيمان يخرج من الإيمان الكامل لا يقال خذ من الإيمان فقط يخرج من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص إلى الإسلام الإسلام هو. لما نقص؟ يعود إليه إلى تاب إذا تاب من الكبيرة التي ارتكبها أو تاب من تقصيره في الواجبات عاد إليه عاد إليه كما يجب إذا تاب ثوبة النصوح فالزاني ضعيف الإيمان إذا تاب من الزنا ثوبة النصوح بشروطها بمعنى, بمعنى أنه أقلع عن المعصي وندم على رمضان وعزم عزم جازم على ألا يعدين ورد المظلمة إلهي فإنه يعود يرجع إليه الإيمان الكامل والمراد الكبائر ليس المراد كله؟ الصغار الصغائر سكفر باجتناب الكبائل المراد الكبائر والكبائر جبه كبيرة والكبيرة أصح ما قيل تعريفها أن الكبيرة هي كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغراء مثل الزنا هذا وفيه الوعي ولا تقبل الزنا إنه كان فاحشا إن القاتل سعيد عليه بالنار أكمال يتم في عدل الإيمان كبيرة السرقة هي قطية كبيرة كل ما في حد في الدنيا وعيد في الآخرة هذا هو كبير هسقه في الإسان فإذا كاب توبة النصوح عاد إلى الإيمان الكامل أما الصغائر تكفر في اجتناب الكبائر وأداء الفرائض إذا أدى لسان الفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر قال عليه الصلاة الصلاة, الصلاة, الصلاة بخمسة جمعة في جمعة ورمضان ورمضان مكفرات لما بينهم في جميلت الكبائر قال الله تعالى إن تجسنبوا كبائر ما تنهن عنه وكفر عنك الصغيرة لا الصغيرة مثل, آآ مثل آآ زلة هفوة نطمة نظرة وما عشفها ذلك هذه تكفر باشتناب الكبائر وعلى أي حراع. جاء في الحديث الآخر أن فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والحجز فتنة الرجل في أهله يعني ما يحصل بينه وبين أهله من الكلام بينه وبين جاره وبين ولده من الكلام الذي يحصل بينهم هذا من الصغائر تكفر بأداء الفرائر وهو بحالي أظن التضع هذا أنه يخرج من, من الإيمان الكامل إلى أصل الإيمان إذا فعل كبيرة ويعود إليه إلى ترب من الكبيرة ثوبة النصور أما الصغائر والكبيرة عرفنا تارثة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعده في الآخرة والحق ببعضهم ما نفع عن صحب الإيمان قال فيه ليس منا ليس منا من, من غشف ليس منا منا ما برض الخدود شق الجيوب أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بريء النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحة والحالة والشاقة أما الصغاة حينما تكفر في أداء الفرائض ويصير نعم نعم البدعة نعم البدعة تنقسم إلى البدع مكفرة غير مكفرة إذا كانت بدعة مكفرة فلا حكم الكفار وإذا كانت بدعة غير مكفرة فحكم الحكم الكبار وإن كان أسدنا الكبار فبالعام كفرة مثل بدعات مثل بدعات القادرية الأولى الذين نفوا علم الله بالأسس نسب الله إلى هذه بدعات كفرة مثل بدعات القادر بدعات مثل بدعات الجهمية الذين نفوا الأسر والصفات عن الله كفرات ذاتية عالمة مثل بدعات الرواتب الذين يعبدون البيت ويكفرون الصحابة وفسقونهم لأنهم كذبوا النصوص هذه بدعة مكثرة أما بدعة غير مكثرة مثل بدعة المولد هذه بدعة مثل بدعة ثلاث صدفنية في الأذكار في الصلوات وفي غيرها نعم فالبدعة حكم حكم كبير إذا كانت غير مكثرة وإذا كانت مكثرة حكم حكم كبير نعم يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الى آخر الحديث وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ايزني المؤمن يا رسول الله نعم. قال نعم ايسرق المؤمن قال نعم ايقتل المؤمن؟, المؤمن قال لا لا يريد يكون افضل الحديث حديث سئل يكون المؤمن كذابا قال, قال يكون مؤجبا قالنا قد يكون ملك ذابا قال لا أما هذا لفظ ما ما الذي ذكره السائل ما أعرف صحته لكن الصحة المراد المراد بال بالإيمان المنفي هو الإيمان الكامل وال والإيمان المطلق أصلي هذه قاعدة مثل ما سبق مثل قول لم تؤمن ولكن قولوا استمروا أثبت لهم الإسلام ورفع عنه فالإيمان المنفي هو كبال الإيمان كمال الإيمان وتحقيقه والإيمان مثبت أصل إيمان. فإذا صح الحديث الذي ذكره السائل، قال نعم يعني معه أصل إيمان. وما حديث نفسه الإيمان لازم الحين زيهم من كمال الإيمان. فالمهم في كمال الإيمان والمثبت أصل إيمان. هذا الجانب بينهم نعم. من الحديث ليس لا يؤمن أحد حتى يقبل أخيه ما يحب نفسه. هذا كمال إيمان. لا يؤمن لا يؤمن ولا يعمر جاره بوائقه. من كان يؤمن بالله ولا ملقي في ضيفا فلا يودي تارة. نعم. قال السائل ما صحت الحديث لا يدخل الجنة مذن خمر وعلى وإذا صحت على ما يحمل هذا النفي. نعم. نعم. لا يدخلون الجنة في الحديث ثالثا مذن خمر ومصدق بالسح فقاطع واحد. هذا محمل على الوعيد يا حسين محمل على نع وكبيرة كباير الذنوب. توعد عليه بعد أن دخول جنة وليس كافر وليس كافرا إلا لا يكون كافرا والمعنى أنها لا يدخل جنة يعني هي الجملة من أهل الكبار لا يدخل جنة من أول وهلة ولكنهم يدخلونها بعد أن يطهروا في النار وليس المرادة أنه, أنه كافر لا نعم إلا إذا استحل استحل الخض رأى أنه حلال رأى كفر نعم يقول السائل كيف ينكر على من وجد على من وجدوه قد علق ثميمة في يده يزعم أنها من أنها تشفى من المرض وإذا لم يستجب للنصيحة أيش. أيش. يقول, يقول كيف ينكر على من وجد في يده ثميمة يزعم أنها من المرض وإذا لم يستجب للنص فهل يمد الناصف يده ويقطع الثميمة أم يكتفي بالنصيحة وتبرع ذمته؟ الثميمة هي ما ما يعلق لدفع العين. من الحجج قد تكون الحجاب في الرقبة أو في اليد أو في الأصبع يقصد به دفع العين وأصله خرزات تعلقها العرب دفع العين في رقاب الأطفال أو غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم محتوى للشرك. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق ثمين فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه وبعضهم يجعل المصحف كله ثمين يجعل في السيارة. تستفع العين هذا من شرك الأصل تمائم شرك الأصل إذا اعتقد أنها سبق أما إذا اعتقد أنها هي المؤسرة في إلأتها كفر هذا شركه للربوبية اعتقد أن التميمة نفسها هي الفلاذاتي تدفع العين تشفي تدفع المرض بلاتها هذا ما اعتقدUR هذا الشركه في الربوبية لكن الغالب الآن ومعروفة أنه يجعل التميمة يعتقد أنها سبب تدفع العين والشافة والله إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصال لأنه هو سبي لأنه جعل سببا لم يدعه الله سببا أما إذا اعتقد أن التميمة بذاتها تشفي في بذاتها من دون الله هذا شرك في الربوغية يخذ TVs من الله تجاوز شرك كفار قريش كفار قريش في العبادة شرك في العبادة والألوهية وهذا شرك في الربوغية ووضع إذا الذي يعلق تميمة بقصده عين على حالين الحال الأولى أن اعتقد أنها بذاتها تشفي الشافعية عليه هذا شرك ربوبية مخدر من الله وهذا قليل الحالة الثانية ذاعته لأن سبب الشفه هو الله وهذا شرك الأصاب وهذا حادث نعم قول السائل ما الفرق بين نعم. من حفظ الإيمان زعل الطاعات وترك المعاصي الله تأدب الله عليك لأن السائل يسره تسيب الاكتاب تأدب الله عليك تأدب الآن الس السؤال يقول تعالى وتعتبر الكتاب أنت في وقت آخر سبحان الله سأل يصل ولا يكتب بالكتاب يصل نعم الحسنالله عليكم يقول ما الفرق بين من حقق الإيمان حقا بفعل الطاعات وترك المعاصي ها؟ ما اسم الفرق من الفرق بين من حقق الإيمان بفعل الطاعات وترك المعاصي وبين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يحق لهم فرق الفرق بينهما الفرق عن المؤمن كامل الإيمان هو الذي حقق الإيمان هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات لكن الذي خرجنا بغير فصاين والعداء زاد على هذا زاد عليه فحققه التوحيد وخلصه ونقاه وصفاه وترك الأمور المكروهة كالكي وترك الأمور التي هي خلاف الأولى وترك الشيء كما في قصة الذين لنا بغير إفساد والعداء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسخرقون لأن يطلبون ما يرقيهم يطلبون أَمَن يرقيهم الرقي هي النفس المريض النفس المريض جائز يفعله كامل الإيمان ما في مع كامل الإيمان يفعل ليس ليس بمعصية لكن الذي حقق الإيمان ما يطلب أحد يرقيه حتى لا يمل قلبه إليه وإنما يعتمد على الله ما يقول يا خولان خرقني كذلك الكي، الكي مكره آخر قلب الكي جائز مو فالذي يأكل ما نقول إنه, إنه ناقص الإيمان أو ضعيف لا، لكنه ما حق الإيمان تحقيق الذين يدخلون الجنة بغير حسابه والعلا لا يسرقون ولا ولا يطيرون هذا الشرف، فهم الآن تركوا تركوا الشرف الصيغة، تركوا الأمور مكرهات الكي وتركوا الأمور التي هي خلاف العوالاء كالسرقان. وإن كان و... وإن كان الذي يفعلون ال... الرقية والطهي ليسوا فساق ولا ضعف إيمان كامل إيمان لكن ما وصلوا إلى درجة من حقق التوحيد فدخل جنة بغير غير ولا نعم. يقول السائل أدرس في جامعة مختلفة خارج المملكة بعد أن لم أجد قبولا هنا فما هيش؟ حكمه؟ هيش أدرس في جامعة مختلفة خارج المملكة. فما حكم دراسة فيها علما أنني لم أجد قبولا هنا وقد أنضيت سنة دراسية فيها يسأل يقول هو يدرس في جامعة مختلطة خارج المملكة فهل يجوز الحرام عليك لا يجوز لك أن تدرس في جامعة مختلطة لأن هذا في خطر على دينك وعرضك لأن هذا الدراسة في جامعة مختلفة الرجل والمرأة الذكر والأنثى في فصل واحد هذا وسيلة قريبة إلى الزنا وفعل فاحش كيف الآن تخاطر بدينك وعرضك عروج؟ لا، تريد تطلب العلم ولا ماذا تريد؟ إحنا ما شدوا صيد جامع تريد تطلب العلم الشرعي؟ والذي يريد يطلب العلم الشرعي يطلب رضى الله وتوابره وهذا يفعل ما هو وسيلة قريبة إلى الزنا هذا حرام عليك يا ولو لم تقبل في الدنيا كلها اجلس في بيتك. ما في ما في رزق إلا بالجمع المختلطة. إذا كنت تريد في علم في علم ما في علم ما في علم منافي العلم الشرع. إذا كنت تريد العلم وإذا كنت تريد الدنيا فالدنيا لا تقرب المعاصر. تجلس في بيتك وإذا كنت تريد تقرب العلم العلم في في في مدارس غير مختلطة أو في حلقة دروس أو في الشبكة أو في الأشرطة المفيدة أو في كتب يالعلم وكتب يالعلم بالهاتف. هذا يقدر يسكت للطلب العلم أو في تبحث عن جامعات أو أو مدارس أو كليات ليست مختلطة وين لا تجد شيئا فلا تزرك أن تدخل هذه الجامعات مختلطة لأن دخلتها ما تعافى لله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم هذا وسيلة قريبة إلى إلى الزيا نعوذ بالله يعني يكون الواحد يجلس في جوار بنت فتاة جميلة له ويأخذ فيها ويجلس فيها ويحتل فيها في غرفة ويا شوية يكون يذهب معها في سيارة واحدة هذا علم هذا ولفع فا... طواحش نص الله السلام على عصر. نعم. يقول السائل ما حكم من يتبخر بالحبة السوداء وبعض الأعشاب يدعم أنها تضرد الشياطين وتشفي من العين ما لا أعلم لهذا أفضل ضرد الشياطين هذا يحتاج إلى دليل ولا أعلم دليل في هذا أما يكون يستعملها أحبه لك أفضل حبة السوداء جربها بعض الناس وجدت أنها مفيدة لشوفها بعض المرض فلا بأس لكن هون يعتقد في فطر الشياطين هذا لابد لهم دليل وإذا لم يكن عنده دليل فإنه يكون مبتدع، يفعل شيء بدون دليل قل السهل ما حكم من يأخذ الأجر على قراءته للقرآن للمريض في الرقية ويأخذ الأجر على الماء والزيت لا لا بس نأخذ الرقية على على الجرح على الرقية لكن الرقية شرعية فقد أخذ الصحابة رضوان الله عليهم وجرها على الرقية قصة الرجل الذي رقى الصحاب الصحابي الذي رقى اللبيب حي من العرب وهذا الحديث صحيح ثابت فاتفق معهم على ثابت رأس من الغنم لأنهم لم يضيفوهم وقرأ عليه فاتحة فقط عقرب وجعل السم يسير يدفل عليه وقرأ الحمد لله رب العالمين فلما تحرجوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها واضربوا لي معكم بسهم تطيب, تطيب خواطرهم وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما حكم عليه أجرا كتاب الله أو البخاري المخالف الصحيح لا بعث لكن يكونوا يستغل, يستغل بعض الناس قد يكون مثل لذي ترقيا شرعية أو يستغل حاجة في الناس ويجعل فيه زيت قد يكون في رقية زيت أو ماء يأخذ على علبة الصحة خمسين ريال وهو ما قرأ فيها أو قرأ فيها سين جسيد أو جمع أو قرأ في ما كثير ثم عبى هذه القوارير كل هذا استغلال أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.